الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال بالجلال والإخضار المنزه عن الكفئ والمد والمثال والصلاة ربه وسلامه على بالقلب الطهور يبراس الحق وينبع النور وعلى آله وإفرقه أصحاب الأفيدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى ما اختفى أفرهم إلى يوم الدين والجزاء ما بعده إخوتي أحداظ رسولنا كأننا انتغينا من مسألة الوضوء وإن كان قد تبقى علينا من كثير من التحريعات التي هي محل النظر لكن رأينا أن نكتفي بما تحصل من الصحة إن شاء الله إن صحة الوضوء وبالنسبة للصلاة على الحائل على قد يتنقل شي واحد حرم عليه أن يصلي فوق شحاج ابحان العذورة هذه المسألة أولا بالنسبة للصلاة لم يرد إلينا لا من الصحح ولا من ضعف ولا الموضوع أنه نهي في الشرعي على أن يصلي الإنسان فوقها يعني كجلس جلس في المسجد لكن الذي ورد في المذهبين مذهب الجعفاري وهو الذي تعتمده الشعى الإمامية ومذهب الإمام مالك الذي نعتمده نحن فأما عند المالكية فعندهم أنه يكره يكره أن تسجد بالنسبة للسجد يستجلس أن تسجد على ما هو متصل بك من الثياب حاجة للمتصل بك ككون العمامة والكوم وغير ذلك ولكن هذه الكارة جعلوا في محل التنزيل إلا أن الحديث الوارد أن الصحابة قلت لنا في شفدة الحر أن نسجد على أكمامنا يعني تكون بها حر الأرضي وهذا الحدث البخار بقي علي أن مذهب المالك لا يجيز السجود على حائل كثير يعني المبالغة في الفراش الفراش يعني وافي بزافق طالع 50 سنتين أو أكثر قال لا دا لا يجيزه الإمام مالك وإلا الجلس فوق الفراش لإتقاء البرد آكدوا في السنية لأنه محل الاهتمام بالبدن والقاعدة تقول صحة الأبدان تتم بها صحة الأديان صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان وذلك ما سنرى إن شاء الله في محل التيم وعند المذهب الجعفاري يقولون لا يجد السجود على حق الإطلاقا لذلك يجدون على أحجار وعلى أطربة مخصصة من ذلك وعند المذهب الجعفاري وإن كان لا يتعرض مع مسألتنا الناس ليس من قبل فكر وذا معروف عند جعفر الصادق محمد الله عليه إلا أن الذي نرده على الشيعة هو سب الصحابة فيه والوقوع في أعراضهم وخون جبريل عليه السلام في قولهم خان الأمين أي ما يتعرضوا مع العقلة الدين صحيحاً صحيحاً الفقهية هذا استقلب من الشحرين لا يضرنا ولا نضره في مثله هذا إن شاء الله لم يريد لدينا شي مانع نجلس الإنسان فوق يدور في لا يدور فجان لم يريد ما سمع هذا في؟ الاولين ولا في الاخرين وان كان هناك من ضفر بشيء لكن قلت لكم لا سيقول الامام الشافعي ما العلماء اخاف على الامة وانما اخاف عليها انصاف العلماء انصاف العلماء والذي تقرر مقدمة تكتابه ما كملهاش فظن انه عالم ورجال أربعة ان عندستهوا من جانب المعرفة رجل were a model guy where he does, he understands and he is aware The fellow Educators teaches us perspectives Also one. They were a lover and 경bering he does And a loyalty artist, he does are aware Why man wouldn't get better For this fellow giver, ويظن نفسه أنه يدري ويقول الإمام الشافعي رحمه الله ما ناظرت عالما إلا غلبته وما ناظرت جاهلا إلا غلبني فقل أعرض عنهم كما في وصية رضم تبارك وتعالى وأعرض عن الجاهدين إن شاء الله مفتدحنا في مسألة التيمو إن شاء الله وإن بقي علينا بعض العرض في مسألة الوضوء عرضا إذا كانت شي حاجة نصية نشوفه شحور للعضاء إذا كانت شي حاجة نصية نرجع إليها قل الإمام بن أبي زيد القيرواني ملقى بمالك الصغير رحمه الله باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمع قال وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فراغ معناه أن الاستنجاء هي من واجبات منفصلة عن الوضوء واجب أو شرط منفصل عن الوضوء لأنه يدخلوا لا يدخل في رفع الحادث وإنما يدخل في طهارة الخبث قال تشترط في صحة الوضوء انقاء البدن من الخبث ليصح وضوءك لا بد أن يكون الفدن نظيفا يعني خاليا من الأنجاس والأوساخ وغير ذلك مما يمنع صحة الطهارة وسحة الصلاة فجعله الإستنجاب قال يعني إن مشي متصل ما يبغي أن يوصل بالوضوء مشي فرغ متصل بالوضوء لأن كما سبقا قلنا أن أول, أول فراء اللوضة هو غصر الوجه على ما ورده في الآية في كتاب الله تبارك وتعالى قال وهو من باب إيجاب زوال النجسة به أو بالاستجمار لأن لا يصلى بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية وكذلك أصل الثوب النجس قال يجزئ بالإنسان أن يرفع عنه بالاستجمار رفع عنه أذي النجسة سواء نوى بذلك أن يرفعها من أجله أو لم ينويه إذا لم ترد النية في رفع النجاسة أجزأته لأن النية تجب مع أول فرائض رؤلة هي الوجب إنه إن أجزأته إن شاء الله على الجميع خصيدة نية عم وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البولي كما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أم المؤمنين قالت سطنت النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يغتسل من جنبه فسطرته إما وضعت له سطارة ورأت أو وقفت في الباب هي تسطره بنفسه وتحكي لنا كيف أن برسم الله وسلم غسل فقالت فبدأ بفرجه فغسل ما عليه من أذى وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى أي من طبعا بمدر أو غيره أو بيده حتى ينقي ثم يتبعه بالماء ثم يحكها يده بالأرض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويستطيق لنا يستطيق لنا أن ينتظر حتى يقتر ويجيد عرك ذلك أي عركه ذلك بيده ثم يتنضف أي يبالغ في إنقاء حتى يظن أنه تنضف وليس عركه نعم؟ يحل محله يحل محله ندبه أحلى توريطة دينا كاملة يغا زلج إن شاء الله يحل محله وليس عليه غسل وهذا أصلا أكد بكن السابون رأى أكد وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ما بطن من المخرجين أي دواخل المخارج ليس على أن يتكلف الإنسان ليدخل كذلك يخرج ما بقي منه مقل معفوون عنه ولا يستنجى من الريح إذا خرج منه الريح لا يجب عليه الاستنجى الوضوء فقط ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزاءه وإن لم يخرج آخرهن نقيا زاد حتى يرى آخر الأحجار نقياه قال والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء وقلت لكم أن جمع بنا إثنين أفضل ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يجيب الوضوء بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء وقد تحدثنا عنه أن بعضهم جعل من باب الوجود بعضهم جعلها من باب المذيوب وبدأنا بأقل أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقظا من النوم النفس الصعص القلب فإنك لا تدري أين باتت يدك ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء أو دخولهما في الإناء عقيدة مالك الصغير أنه جعلها سنة وهي أقل الواجب وأعلى الندب قال والمغمضة والاستنشاق والاستنثار ومسحو الأذنين سنة وباقي فارضة يعني درقة به بالأدنى على هذه التي تحدث عليها من غسل يديني قبل إيخار من الإضاء في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنفار ومسح الأذنين قال هذه سنة ويزاد ورد مسح الرأس تاية سنة رد مسح الرأس لأن الوالد في الواجبة المضأ فرائضه ومسح الرأس فقط وأما رده فسنة قال فمن كان إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله وهذه من فضائله جعلها في ذوي فضائل قال فيسمي الله تبارك وتعالى ولم يراه بعضه من الأمر بالمعروف ولكن البدء بالبسم بالتنية في أول كل الأشياء التي لها فضل أكد في الفضلية وانص عليها الشيخ زرق رحمه الله قل وكون الإناء على يمينه أمكن له في التنول عظيم ذات الفضائي أن تجعل الإناء في يمين قل كان أمكن في التنول فإن استحال وخشي على أن يتنجس تجعله في أي محل يراه لائقا ويدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن كان قد بال أو تغوى تغسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمد فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء أو ثلاث غرفة غرفة واحدة وسبقا لبهناكم إلى هذه المسألة إذا تيقى الإنسان التنظف منه وإلا أبلغها ثلاث قلب والزيادة على ثلاث لا تجزئوا لأنها لم تريد وإن استاك بأسبوعه فحسن ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنفره ثلاثا يخرجه يجعل يده على أنفه كامتخاطه لألا ينتشر ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضات والاستنشاق ولا يجزئه أكثر من ذلك وله جمع ذلك في غرفة واحدة أي في غرفة الوحيدة أن يتمضمضه ويستنشق وسبق أن قد لكم باب الاحتياط ألا قالوا النهاية أحسن أي اتماموا ثلاث ثم يأخذ ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده ليملا ويجعله في يده اليسرى ثم يجعله في يديه ليش؟ قال ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه ولا ينضح إن النضح لم يرد ولا يزوج قال الشيخ زرق لا يفعله إلا جهلة الرجال النساء ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى الجبهة قال وحده منابت الشعر المعتاد معتاد. فالذي كان أقرأ لا يصل إلى المنبتين الذي وصل إلى المنبته إلى طرف ذقني طرف ذقانه إذا كان ذا لحياه وإذا كان أمرضا إلى أسفله ذقني. قال إلى طرف ذقانه ودور وجهه كله إلى حد عظمي لحياه إلى صدغيه ويمر يديه على التلك ما غار من ظاهر أجفانه لتهيانه ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته إن كان كبيرا وما تحت مارنه من ظاهر الأنف هذه ويغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء إليه ويحرك لحيته أي بالتلك إذا ظهر الجد تحتها ويحرك لحيته في غسل وجهه بكثيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقين الماء وليس عليه تخللها في الوضوء في قول مالك إذا كان كتفا ويجري عليها يديه إلى آخرها كذا إذا كانت كتفة جدا ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى يعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيها بالغسل إلى المرفقين قالوا في غسل دخل يدخله في الرسلي لانه وقد قيل اليه ما حد الغسل اي دون ان تدخلهما فليس بواجب ادخالهما فيه وادخالهما في احواط لزوال التكلف ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرقه على ضاط يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من أول منافذ شعره ويدخل بعض الجرهات إمعان في الاحتياط طبعا وجعل إبهاميه على صدغي ثم يذهب بيده ماسحا إلى فارة شعر رأسي ما يلقفه وماذا يبو مالك أن يمسح كله ثم يردهما إلى حيث بدأ ولا يبدو مئن عنصافه ويأخذ بإبهاميه خلفاء أي ظن يشد غي هكذا و... وكيف ممسح أجزاءه كيف ممسح يمسح أذنه كيف سواء مسح سواء مسحه بالطريقة التي ارتبها العلماء أو بالمس... بالمسالة التي رافعا يلقى ولا يسرف في ذلك وكيف ممسح أجزاءه إذا أوعظ رأسه والأول أحسن ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعه بلولتين ومسح بهما رأسه أجزاءه معنى أن يجدد الماء الهضو سواء أن يمسح أذنه للماء الذي مسح به رأسه أو أن يجدد من ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنين أي ثقبهما ظاهره بطناء وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية التي تقها وتدخل يديها من تحت عقاة شعرها إذا كانت تلف العقاف أي لبضاء في رجوعها بيدها تحت الماء ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قل يعبها بذلك إن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن طرت فلا حرج ما يدخل أحد من يجيبه تخلي الأصابع رجلي قال والتخلل أطيب للنفس وأن يخلله أفضل ويعرق عقبيه وعقبيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل الاعقاب من نار وما لا يكاد يداخله الماء بسرعه من جساءه أو شقوق بالنسبه للتشقق لذو فليبالغ بالعرق مع الصب اس مبلغ يعني يصير بالعرق ذلك الماء بيديه فانه جاء الاثر ويل للاعقاب من نار وعقد الشيء طرفهم واخره ثم يفعل باليسرى بكل ذلك وليست تحديد غصن اعضاء 33 بامري لا يسيئوننا ولكن وأكثر ما يفعل ومن كان يعيب بأقل من ذلك أجزاء من كان يعيب الغسل بمرتين أجزاء أو ذلك ولكن ثلاثة أطيب للنفس إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في أحكم ذلك سواء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء عيني ويدين فقال أشهد أن لا إله الله وحده لا شارك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء والحديث في صحيح مسلم وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإذن وضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي روايات داخل في هذا هذا الدعاء من, من قال أشهد أن لا إله الله ورسول الله ثم قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من من وزاد بعضه مع المجعل من عبادة الصالحين قال إلا وفتحت له أبواب جنة الثمانية دخل من أيها شاء والحديث يستدل به علماء الأصول حينما يدرسون معناه بيان الاقتضاء قال الحديث مراده أن يرين ما هو جزاء من أوعب الوضوء وقال وأنه يخير في دخول جنة ولكن يعلم من حديث بيان الاقتضاء أن أبواب جنة ثمانية ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء حسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله ثواب واضطره من الذنوب احتسب ذلك ان كل اقترافين تقتروا الا وقطر معها نزل معه نزلت معها الذنوب لذلك قال العلماء لا ينسحوا مألوضه الانسان يقتر الرجل الذي قال في النبي سوف يطلع عليكم الآن رجل من أهل جلة قال فطلع علينا رجل من الأنصار تقتر لحيته من وضوئه تقتر لحيته من وضوئه أي لا تزال تتبلل فكان سنة على هذه قال ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنطف لمناجاة الله حينما يتوضى يشعر أنه يهيئ نفسه لكي يلتقي بربنا تبارك وتعالى والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه هذا مراجعة لما رأيناه من, من الوضوء إن شاء الله عند ابن أبي زير القيروان فرسالة بقي أن نبهكم إلى بعض المحاذير التي هي بعض البداء التي يدخلها الناس في الوضوء كأن يخصصوا الدعاء لكل عبون يغسلوه قال بعضهم إذا غصلت وجهك تقول لهم إنك حسنت خلقه حسن خلقه وحرمه جعمار وهذا المياري وبعضهم قال أن تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسوى تجوه وهذا لم يريد قالوا عند غسل الرجلين يقال اللهم ثبت قدمي يوم تزل الأقدام وفي المغمضة قال اللهم طيب كلامي واجعل حسن ذكرك آخرك إلى آخرت وهذا لم يريد قال العلماء ومن اعتقد سنيته فقد اتدعه ولم يرد دعاء مخصوص بكل عضو من اعضاء وهما التسمية في بداية الوضوء ثم عدم الكلام اثناء الوضوء وان لا يفصل بين عضو وعضو بزمن محدد بزمن طويل انه إذا اذا الانسان اغسل يده وتلهى مع شي حتيه يهدر ثم رجع يغسل يده اخرى حتى تجف قال لا يجوز يعاود من جديد ولا يكثر من كلام إلا إذا رد السلام أو نبه إلى حاجة كأن يسأله أحد أين الحاجة هنا يقول في كذا قل ونوضع في سآل الكلام وأثناء الوضع ليس من همة المسلمين قال لأنه هو لا يبطله كلام لا يبطله لكن إذا كذر فيه اللغو خرج عن مقصد الشرع بحيث أنه يتوضأ للتقرب إلا هو يقول كلاما سفها هذا ليش كأنه سيبطل ذلك كله كالصلاة إذا دخلت فيها ما ليس من جسعة ولكن لم يرد أن الكلام يمنع أثناء هضوء ليبقى أن للإنسان أن يقول ما ما يلزمه عند الضرورة كرد السلام وتنبيء الحاجة والسؤال عن حاجة وتذكر أن يتذكر إنسان شيئا فيسأله كالإنسان الذي تعلمه عندما يتعلم فيسأله غيره يقول ماذا علي أن أفعل بعد هذا يعني كالسؤال العلمي وهذا إن شاء الله لا يطل أبدا لكن إذا كفر فيه كلام حتى خرجه عن حد التعبد ففيه نظر فيه نظر فالأحوة أن يعيد الإنسان بشيء من الصمت والواقع أثاؤ وضوء هل ولا يخصص وضوءه بذكر معين فذكرها العلماء في باب المحافير إن لم يتوبى فإذا أتم وضوءه قال بعضهم يتوجه إلى القبلة ويرفع بصره ويده السماء ويوحد يقول أشهد أن لا إذا ما وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطخرين وإن شاء أزاد واجعلني من عبادك الصالحين والأطيب عندي أن يقتصر على مورة الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لأن يسعى صلى الله عليه وسلم ما قلنا شي حاجات إذا قلتناها تكون أطيب لأنه أعلم مننا بما ينفعونا أي حاجة ما نحن ينبذ فظائل من احسن تمسكوا بدكشي اللي ما كان رسول الله صلى ليترك قولا لو راى فيه زيادة فطلب ابدا فكان هضر في مسائل التعبد قال يتوجه ويرفع يديه السماء ويشخص بصره ويقول أشهد ان لا اله الله وحده لا شريك لا كما ورد واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والأجراء قال نفس أصول إلا وقدحت له أبواب الجنة الثمانية قال يدخل من أيها شاء شوف ناشا الله شحن الجنة قريبة نعم بسيحش لك مش كايد نور الدين اسمح لي يا رب سيد عنا يكيب الناس والسكر نعم عنا قدر على كبنة البدن يتغل بطريقة انك يبغييني يتغل بطريقة انك يتغل اه شفت شنو بغيتو تحتاج راكم هذه الدروج تغيير ماشي من القفاطر منين يعني كاين طيب نعم دابا انا نقدر ندير شي حاجه اخرى حتى ما ندس على يديو نعم نعم كيشوف راه مسألة اللولاء هي ثلث البول إذا تحقق الإنسان من أنه ثلث معناه يعتاريه هذا في كل مرة كل مرة تجيلوا هذا الشيء سواء بمارة السكر أو بمارة أخر في الفرستات وغيره يقع له البول معناه ينقطع بوله قالوا الفرق بين الثلث والبول معروف أن البول يأتي برغبة والسلس لا تتحكم فيه إنسان إذا تحقق من أنه ثلاث فحكم أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة ويحاول أن أن يتخرق تقرأ بما يمنعه من إذا نزل منه بس الشي يصيب في بلد يصني فيها بينما يصيب الخرقة التي جعلها حائلا بين ثوبه وبين عضوه هنا يتوضأ لكل صلاة فقط ليس عليه أن يقطع صلاة إن شاء الله عليه أن يقطع صلاته إذا كان سهلاس مستمر لكن إنسان إذا أحس به مرة في, في الشهر أو كذا فعليه أن يقطع صلاته إن شاء الله ويتوضأ من جديد يتوضأ من جديد طبعا التيمم إذا نحن قد عليه له النوازع دياله أو ثودي فإذا كان هذا يتكرر مثلا في كل يومين أو في كل ثلاث أيام ورأى أن ذلك يجب تسعب عليه بشيقات أصلا كذا ثم دخل بحكم الثلاث باستشار الطبيب والطبيب يصريكو مسلم وواعي واستشار الطبيب وقال بأن هذا الثلاث لا حكم الثلاث يطبأ لكل صلاة ولا شيء عليه إن شاء الله والدين يسر لا لا يزول يجددها يقول <متحدث> إنما هو ذرها ليتقي بها هذا الثلاث لا يبقي صلاة لأن هذا يتقي بشي ما يخرج شيء شي إلى ال... ال... ال... ال... مكان الصلاة يبقى إذا أحسى قلي... بالثلاث إيه... يواصل الصلاة لها إن شاء الله قال يتوضأ لكل صلاة كل صلاة يتوضى لها إذا دخل في الصلاة وأحسى بالثلاث لا يقتعش يصلي. وإذا خرج من الصلاة يبدي الخرقاء أنه عنده رخصة الصلاة لا يوجد رخصة يرى أن كل صلاة تجير كل هذا في يد يد الصعوبة فالإسلام رخص له بذلك بي قال يزوضى إلى الله ولا شيء عليه وخاء يكون يصليه أحسر بالسلسة يقتل الصلاة دياله كما قلنا كما الصلاة دياله إن شاء الله حتى يتمها ولا شيء عالي إن هذا معرف من المسألة الثانية الله سكفر ها نسعه طيب إذا نسعه ونشوف هذا العضو إذا كان داخل فرائض إننا نسيك هنا ما قلت لكم الموضوع أن ترتيب الأعضاء أرى من فرائض ترتيب الأعضاء والذي استدل لأنه ونحن عمنا سنة والذي استدل على أن الترتيب فرق يستدل بالآية التي ورد فيها الأعضاء التي تعد فرضاً في الغصف إذا قمتم إلى الصلاة فمغسلوا وجوهكم زيت وإيديكم إلى المرافق قال وانساحوا برؤوسكم ثم جوى أرجو لكم أرجو لكم, لكم داخله الغصف قال والأوض الممسوح فصل بين الأعضاء المغسلين نكتة بلاغية والنكتة البلاغية هنا إفادة الترتيب إذا إنسان غسل وجهه إنسان يغسل شيء يده ومسح الراس يرجى يغسل يده وينسح الراس يعني ذلك الشيء الذي يداره بعد العبور الذي ينساه سيعوده كالصالح لكن إذا جفت أعضاؤه يعيده من جيد إن شاء الله إذا, إذا لبقته الوسوسة إذا كان في الوسوسة عن اسم المستنكح هذا يسأل إذا نسي عضوا وهذا العضو أعرفنا بأنه من فرائض الوضو تيرغى عن ذلك العضو تغسله وذلك الشي اللي يدرب منه يعيده لأنه يجب عليه ترتيب وإن كان على السنة من السنة الترتيب يدرك فيها إن شاء الله السنة على حقيقة يعني. فهم إن شاء الله مثلا. طيب ننتقلون نتهمون ومن باقي شيء تقلوا التيممون إن شاء الله نشوفوا السؤالية وخص أبشر إن شاء الله كان أدروا عليه شاء الله التيمم هي رخصة لمن عجز عن الوضوء تيموم رخصة لمن عجز عن الوضوء وموجزاته الذي يوجز لنا استعمال تيموم ثلاثة أشياء فقد الماء إما إن كان إنسان فاقد حقيقة عين الماء أو أن يكون في حكم الفقد بحيث ما موجود لكن فقد القدرة على استعماله أو الآلة على تناوله أو شيء من هذا القبيل ومسألة الثالية ما ظنة الفقد أما الفقد فأنتش قد عين الماء الماء مكينش ما ماء عينه جنس الماء ما كينش. إما مكينش المكليتا ولا الماء موجود لكنه ناجيس والماء إما ناجيس ولا ماء مسلوب للتكهر هو طاهر إن سبحاء وأن نبهناكم إلى أن الماء على ثلاثة قمنا ماء طاهر في نفسهم طاهر لغيره وماء طهر نفسه لكنه غير مطهر غيره وماء ناجس الماء الأول هو الذي يجزئ في العبادة الماء الثاني الطاهر نفسه إذا خلطه شيء طهر وغلب عليه فسلبه لونه أو ريحه أو طعمه الحال ما دخل عليه الزيت أو الذي دخل عليه الطحي أو دخل عليه حلي من من المسائل الطهرة التي ليست ناجسة ولكن غلب عليهم فسلبه إما الطعم وسلبه اللون وسلبه الرائحة وهو موجود عنا أو عنا ماء ناجس تحققنا من نجاسة هذا فقد للماء لأن الماء المطلق ما كيش أو الماء اللي يجزئ في العبادة لإسمنا ماء طهر في مطهر وغيره ما كيش موجود ما موجودش لأن هذا فقد هذا هو فقد للماء هنا يتيمام الإنسان سألة الثانية هو حكم الفقد والما المموجود ولكن الإنسان مريف مرضا يمنعه من استعمال الماء ليس مطلق المرض وحد درسة الوثب حرقه ما, ما يمنعه من استعمال الماء إلا إذا كان الطبيق منعه من إنه مضمرة أسنان هذه بسألة أخرى قال إذا كان مرض الذي يمنعه من استعمال الماء فهو فقدون أولا يكون في حكم الفاقد يتايمام إن شاء الله أو الماموجود ولكن ما عندوش آلال التناول ما موجودش البيض يعني ما عندوش صلى ما عندوش إحبال ما, ما قادرش يتناوله هو ما موجود كي فيه لكن في حكم الفاقد هذا في حكم الفاقد أو الماموجود تيتباع ولكن لا يملكث مناشي رائح هذا كان كامل حكم الفاقد اما ما ظنة هو يكون معك الماء ولكن لا عندك عذر في حكم الفقر لا عندك عذر شرعي ذلك دير, دير تيمون ولكن انت في سفار ولا, ولا في حماء وذلك المقلم فخشيت ان استعملت الماء انك غايدخل وانت غايدخل وانت غايدخل وانت غايدخل الماء غلبة على ظنك انك لم تجد الماء فتنم اتصوم و ديك اللمه انت تسالو لنفسك اللي منه او يشربا منهم من هو معك من انسان او حيوان او غير ذلك في السفر او هذا يسمى ضمنه الفقد ان شاء الله هذه رخصه اما كيفيته قال استابح ابن رحمه الله الكتاب ديالو الرخص العزائم تيقول إنما, شو عر... شو... شو... إنما شرع... شرعات الرخصة تلو. حينما تتعذر العزيمة تيمون رسول الله سبحانه أعطاه لنا رخصة إذا ما استطعناش نتوته ما استطعناش نتوته واحد مريض ما قادرش يتحرك بزا ما قادرش ينوض ولكن مقعد ما قادرش ينوض له وما كيش اللغة بيقول له جبل الماء قال يا تيمم قال والمغاربة جعلوا شراط للتيمم تنفع الثلاثين حتى يرجع التيمم المغاربة أشد من العازمة التي هي بغضوه يعني إذن يقول بنقصة ونحن نتوضى ونحن نتوضع المشاكلات أن شيء حاجة ما أنزل الله بها من سلطة تيمم سهل جدا هو لا يوزئك في شيء الا فان يبقى نيتك تخيل ان انسان ما لقاش الماء ورقص له وسمي دون اي شيء قال له ما لقيتش باش تصلي بلاش وما بقاش ما لقاش الماء واحد 3 ايام 4 ايام سيمانه وهو يصلي هكا لما كيجي الماء يولي الانسان كيعجز يتوضا لانه الانسان الصلاه غير الطهره وإنما أبقى على هذا التيموم باش النفس ديالك تتعرف بأن لو لها التيموم لما أجزأت تتصالح حتى إذا قتل ما تتكون مرغوب في الما باش دير النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمنين ولو لعشر حجاج أي عشر سنوات الصعيد الطيب طهور المؤمنين ولو لعشر حجج ما لم يجد الماء قال فإن وجدت الماء فأمسه بجارتك مباشرة, مباشرة. قال هنا التيمم ماذا نفعل أو أول, أول شيء بيش أنتيمم نتيمم بعماصر الأرض كلها التراغ والأحجار والرمال إذا لم تكن سبقة وما يتصعاد من الأرض اسمه الصعيف طيب سيكون طيب يتصعاد من الأرض له اتصال للأرض ولكن الطول العلماء قالوا التراب أفضل ثم الحجر ثم الرمان ثم الحجر ثم لح الشجار ثم ما فوق ذلك إن شاء الله هذا العناصر كلها تجزئ في التيموم ومنهم الشافعي عندهم لا يجوز التيموم إلا بالتراب قال لابد تذكر ترابي قد يشي حاجة لا سكفيه ويستدلون لهذا من قول الله تبارك وتعالى فمسحوا بأفأقل تمسحوا تمسحوا فامسحوا, فأمسحوا أيديكم بوجهكم ايديكم منه امسحوا بوجهكم وايديكم منه قال هذا منه جعلها للترعيد جعلها للتبعض و عليه ذهب المعتزله ذكروا الزملك في الكشاف قال مينو جعلوا للترعيد استدلوا به ولكن البالرق قد أن يكون الابتداء معناه اتداء منه قالوا الابتداء وإن صحي رجل في الكشاف من الذين جعلوا الابتداء قال كيف تكون الابتداء ولكنه يحفق فقط هو نفسه في كتابه الاموذج في النحو ينص على أنها تكون الابتداء في مثل المواضيع لكن خلفها في التفسير وقال صاحب الفالوذج بشرح الاموذج يعني يعقب على المسألة في المسألة الابتداء قال امتداءه من تفيد الابتداء قبل أن تفيد التبعير خوص عند أهل الكوفة وإن خلفهم أهل المصر إلا في مواطن وإن كان الأخفش قد خلف سباوة في ذلك ولكن قرع سباوين بحجة أستذل له بكلام العرب وكلام العرب حجة علينا وكتاب الله حجتنا على كلام العربي كله قال أتمسكوا است... حديث أبي الجه قال أبو الجهن قال مر رجل وهو نفسه لأنه اسمه الإمام مسلم في رواية في البخارق قال مر رجل على رسول الله وكان يقضي حاجة فسلم عليه فلم يرد عليه النبي السلام حتى أقبل على جدار الجدران بالنوبتن بالطراب فأقبل على جدار والجدار يكون يابس فمسح ضرض بيديه على الجدار ومسحه الشهر ثم رد عليه السلام مرسى صلى لماذا لم يرد السلام حتى تئمم لإدراك الفضيلة لأنه يفهم قولا ربنا تبارك وتعالى سبح اسم ربك ومن أسمائه السلام قال فرب السلام على حاجة قال فتخفف من الحدث فتئمم لتخفف من الحدث ليدرك الفضيلة أن يكون على طهارته وهو يتلفظ بسم الله تبارك على الذي هو السلام وفي رواية سلة ضعيفة هذه الرواية قال فأقبل النساء عليه الصلاة والسلام على الجبار فوخذه بعصاب ثم مسح يدي تمسك في الشوافع. ولو صح لكان دليلا له لكنه لم يصح حتى عند الشبع لم يصح لكن جعل السلال بالآية بقول منه قالوا من أجل الطبعي فجعلوا أن التيم بالطراب والحزر والرمال وما يتصل بذلك كلها تجزئ إن شاء الله لأنه كما قلنا الرحصة جاءت لتخفي فعلا الناس ليس به لذلك نهدف إحنا قل ما يجد الإنسان طرابا وداخل المسجد أراد أن يتيلم من, من غير قطراب الحجر يجزئ به شاء الله الحجر يجزئ بذلك عليه مذهب الزمور ماذا علي أن يفعل؟ الذي رويناه من أح مجمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذهب إليه مغاربة سيقول أنه تضرب الضرب الأولى يد وتمسح وجهك وضرب الضرب الثانية إن شئت وتمسح يدك إلى هنا وهذا ما استقرأت جميع الأحاديث ما وجدتها لك فيه الذي وجدته في جميع أحد النبي صلى الله عليه وسلم فوصن حديث عمران من حسين وحديث سيدنا عمار كان سيدنا عمار وصيدنا عمر في واحد الساريان ودفع في البخاري قال فأصبته جنابه وحضره وقت الصلاة وكان نذل التيموم ليوزيك عنه ذو أسرار مش ذو ذو أكبر وما فاموش سيدنا عمار ذيكي شرق المسلاة غادي تفوتنا وإحنا ما غنصبه شو يمكنش قال وعشا ديرو قال سندمع عكو في الترى فذهبت معاك في الترى معايا تقلبوا بجسده كله وهذا فيه قياس يعني طبقا معنا قولي بنا تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعته قالت تيموم للوضوء الصغير ابن الوضوء الكبير قصت الجسدين وكانت معاك في الترى قال فتمعت في الترى بفصل الله بالناس سبنا عمار ما صلى الله شيخ الله وهو حرفي سبنا عمر عنده حرفية فقه قال مدى من عدم الشرط اللي هي الضهارة ما انا نصله فلم يصله فالمرجع المدينة سيدنا عمر مباشرة يا رسول الله وشك أما قال يا رسول الله صلى بالناس على غيرته فسأله نفسه قال كيف قال يا رسول الله أما هو فاعتذل وأما أنا فتمعكت في التراب فضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا كان يكفيك هكذا ثم, ثم ضرب بيديه الأرض هكذا ثم أدناغما من فيه ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وشعه وهذا اللي ذكره الإمام بخاري وبوابه ترجمه بقوله باب للمتأمم هل ينفق فيهما والذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلى ذهننا تقول لك أرى ماشي التراب لغيبين لك شيء حاجة تطهر لا لما أده فنفاق قلت تحت هاتش للاسق فهوامشا يعني رامشي هذا اللي كدق وإنما المياه قصدك إن التيمون بمعنى, بمعنى القصد وأنك تقصد أن لا تصلي إلا بشيء هو سبب في أن يجعلك تتذكر الظهار وليس أكثر من ذلك فلا كان يكفي وحديث عمران بن حسين قال كانوا في سرية قال توقعنا وقعتم لم نقع أحلى منها يعني مشوا بالليل قلنا بس عسلم كانوا يحبوا السير بليل تقول سيروا بليل فإنهم أرضتوا طوالا فأدركهم العياء فوصلوا إلى مرطع وناموا فمنع سكانه تعذانين تعرفوا أن الراحة بعد التعاب والأكل بعد الجوع والفرية بعد السجن والنور بعد الظلام هناك تلقى لذة هذه الأشياء كلها يقول إمام الشفيع رحمه الله سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن نذيذ العيش في النصب أحينما تتعبوا كثيرا ثم تذهبوا لتنام تناموا مستريحا بزد النسر يقول لك نعس دي المقلاق وكي أخير تقول ما حكث نعس من مرة 13 ساعة سيفكم مقلاق نومك سيفكم مقلاق أقول لك الطعام كذا يؤذينني ننتك تأكله ادخلوا الطعام على الطعام لو أقللت منه بحسب امرئ لقيمات يقيم لصلبه ويكد ويجد ويكدح إنك كاذح إلى ربك كدح والله لو وجد لذة النوم ولذة الطعام ولذة كل شيء قل فوقعنا وقعت لم نقع أحلامنا حلامنا. فنستيقظوا إلا على حر الشمس معنى فاتهم الفجر قد فكاننا أول من استيقظ فلان وفلان كان يسمى من روح نسف ومنهم سيدنا عمر قد فجعل عمر يكبر الله أكبر الله أكبر يعني شي حاجة وقعت قال فلم يستيقظ النفع السلام إلى على كبير عمر ومن خصائص رسول الله تعصد أنه إذا كان لائما لا يجوز لأحدا أن يوقظه بأنه قد يكون مرتبسا بملك الوحي هذا من الخصائص قال فما استيقظ النفع السلام إلى على كبير عمر فلم نستيقظ فزعوا إليه قالوا يا رسول الله قالوا ما ذلك قال الشمس طلعت ومسلم شاد لقدروا ليصلى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضت في أوقاتها ومن أخرجها فقد ضيعة قال بعضهم في معنى أقم الصلاة أي صليها في وقتها يقول ابن مليس سكندر رحمه الله في, في تفسيره يقول معنى يقيمنا الصلاة يفود حقوقها من واجبين ومسنون قال وواجب الصلاة أن في يقتها ولا تخرجها عنه ففزع إلى رسول الله قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو لا ضعف أو لا يضير انطلقوا فانطلقوا فماكثوا غير بعيد فاستنزلوا قال نزلوا فأمرهم قد تفهر قال فتوضى آمن ثم أمر بلالا قال في الناس أمر بلالا فأذن الفجر ثم أمر الناس فصلوا ركعتي الفجر لأنه سنة مؤكدة الرغبة ثم أمر بلان فأقام الصلاة فصلوا الناس وعلى سلام بهم الصبح ومنها يتنسكوا بالفقاظ يقولوا إذا الإنسان معتاد يسن الفجر معتاد. واحد النهار ما عشنا يقع له وما صلح حتى طلعت شمس أشغير يدير يسبق الفارضة ولا سنة بعض منهم سيقول فريضة لأنها فتلق فيهم فريضة أكيد ولكن الذين تبسكوا بأنه مش مشكل قل إذا طلعت الشمس فبعضهم يرى تقديم صلحين والنبي أخار أو النبي صلى الله عليه وسلم أخار تصمون تزرع قال لهم صلّوا ولكن مش إزال معتاد أنه يصل في العصر ولا في هذا معتاد هذا معلقنا نقول الذي يعتاد الصراط في اذا لم يستيقظ لمرضين او لسفرين او لتعابين او لم يقبه احدا وينفت له كده قال اذا استيقظه يتوضع ويصلفه ثم يصل الصبح ان شاء الله عليه ذهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحه هذه المذاهب كل يوم قال فصل الله به من يسعى التفت كنس عصم إذا أتم صلاة التفت على يماني وأقبل بوجهه على المصلي وأحيانا كان على يساري في أقل الأشياء فيلتفت إليهم وينظر فرأى رجل معتزلا لن يصلي معتزلا لن يصلي وهذه تذكرون بحديث آخر عندما جاء رجل معتزلا الصلاة ولن يصلي قال نفس عصم ألست رجلا مسلما؟ يعني لماذا نصلي معنا؟ ألست رجلا مسلما؟ يعني إذا لم تصلي فلا تنفك عن كونك في مسألتين إما أن تكون كثيرا وهذا لا يتأتى وإما أن تكون حائضا أو نفسا إذا قال ألست رجلا يعني الرجل لا يحر ولا مسلما قال المسلم يقتضي أن يصلي والذي رخي سلاء لا يصلي بعض تأيام في الشارية المرأة بها حتى حاضر قال أنا افترازنا المسلما فالتفت إليه وقال ما نعك لا تصلي رسول الله اصرحت على غير ماء معنى على جنبه وليس معنا ماء يعني ولم أجد ماء تطهار به النبي صلى قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك فإنه يكفيك الصعيد الطيب فحصل هذا الحديث أن التيمم يجزئ حتى عني الجناباء الطهارة الصغرى إن لم يجد الإنسان الماء أو كان في حكم الفقد أو في مضمة الفقد ان شاء الله قال ويجزئه عن ذلك بدل هذا الحديث وهو رأى الإمام في كتاب الطهارة قال عليك بالصعيد الطيب أي التيموم وذكر الصعيد الطيب والترمي اتصلوا بين الحزارين وغير ذلك قال فإنه يكفيك ثم التفت حوله الصحابة ففزعوا إليه قالوا يا رسول الله الماما كيش معنا قد فزعوا إليه في أمر الدين وفزعوا إليه في أمر الدنيا قالوا المأمى قال ناظروا انطلقوا بشو بحثوا ونزعوا عندهم معجزات ومع ذلك ما خلاش الأمة تتكل على المعجزات لا مش يخذ بالأسباب معجزة كتجي يفترق بالسبب إنسان قال شدار ديرو يتساشي معجزة دي الله مشي دير السباب وتقع لكم معجزة في السباب قال مشيوا بحثوا فانطلق الناس يبحثون عن الماء وانطلق علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضهما فوجد امرأة بين مزادتين امرأة بين مزادتين المزادة هي القربة القربة إذا زيد في حزمها تسمى مزادة بين مزادتين فيها الماء طبعا فسألوا ما شأنه قالت انطلق قوم خلوف يعني حتى هم عندهم هذه المزد الماء وانطلقوا يبحثون عن الماء فقال علي من أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال تعالي معنا قال إلى قال إلى رسول الله قال آه الذي يقال له الصابق قال سبنا علي ذاك الذي تعمين معنا إحنا الآن نقصنا الماء لذاك الذي تعمين فانطلقت معهم المرأح تواصلوا إلى رسول الله فستنزلها في رفق وأنزل المزادتين ففتح الوكاء فمجمت عصلا مججة ثم رده فيها وفي رواية أنه أفرغ منه في الوضوء فمجم منه مججة ثم رده أي رد ما في الوضوء في الإناء ثم شد الوكاء ثم أرخى العزالي وهي بكل مكان اللي كيخرج منه كيخرج منه ما كيكون حل, حل الصمب ثم أرخى العزالي وقال الناس أشكوه أستقوا وفي رواية مسلم أنه كانوا معه أربعمائة رجل فسقى من سقى وطوبأ من طوبأ وشرب من شرب وتزوادوا كلهم قال شكوه أستقوا أربعمائة رجل كلهم طوبأوا وغسلوا وتزوادوا وشربوا حتى كان أقل آخرهم ذاك الرجل ذاك الرجل الذي اعتزلوا لم يصلي أعطاه الناس أصلاً وابوءاً صغيراً وقال له أغتسل به بمعنى أن تقليل بما في في هذه المسائل دليلوا هكذا قال أعطاه وابوءاً ليغتسل به وأرعوا كيف يغتسل قالوا المرأة تنظر قال فلما أتموا أتمو الناس اصلا قرروا ردوا له المزاد لها المزادتين يقول عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه وارضوه والله اني لا انظر الى المزادتين وإنه لا يخيل الي أنهما أشد ملئه من الأول. ثم بسط تاسمر رداءه الشريف وقض الصحابه جماعه لها فجمع لهم بين دقيقين وأقطين وسويقين وعجواتين وغير ذلك ليه عندهم كاملين الأقط هو اللبان المجفة اللي كنا نسمع إحنا يا جفن لكن جفن تتلو والأقط والعجواء وتمر المدينة والسويق لكسبوحنا زنبو سلو ما يساق مع والدقيق والطحمر فجمعوا ما تبقى إليهم حتى جمعوا له كيسا أي لها كيسا فجمعوا جمعه لا رابطو قالوا كبي فركبت فعطوا لها الكيس فقال صلى الله والله ما رزئنا من مائك شيئا ولكن سقان الله الذي سقى كل شيء فذهبت المرأة إلى قومها ووجدت قومها يبحثون عنها قال أين كنت؟ قالت يا قوم جئتكم من عند رجل ما رأيت أسحر منهما بين هاتين وأشرت بسبب الوسطى يعني ما رأيت رجل أسحر منهما بين السماء والأرض ثم سكتت فقالت أو إنه لرسول الله حق شاء عملت العقل قال فهل رأيتم إن دعوتكم أن تأتوني إليه مسلمين فساقت قومها كلهم إلى رضي الله فأسلموا بين يده الشاهد من هذا الحديث هو أن التيمم يكفيك والحديث الأول أن ما نأخذ منه أن إن اقتصر الإنسان على مسح يديه هكذا يمسح يديه سواء الخلال أولهم يخلل وقال بعضهم إذا كان لدي الخاتم يزيلوا ليس كلماء لأن الوضوء يحرق خاتمه ليتخلل وإمام مازيري قال أفضل أن تزيل الخاتم لأن الخاتم لا يمنع المسح قال فتخللوا هكذا وتخلل ثم توعب المسح توعب المسح فقط ليس غلوفي فإن شئت وردت الضربة الثانية على ما تتيم بي من تراب أو أو حجر ثم تمسح وجهك فقط وبعضهم قال تعب هكذا وانما المسح هنا هو نصف الغسل قال منه ان نصف الغسل في تبع فقط اي بعضه بوجوهكم ماشي من وجوهك من وجوهك فتمسحوا هكذا ويزول على الناحيه ديالك ولا تدخل ما هو كامل عن الوجه ما يغسلوا لا يمسح كله لأن إذا لحتوا أن الفرائض يلوذوا اللي ذكرت في الآية هي أربعة غسل الوجهين غسل اليدين مسح الرأسي ومسح الرجلين على رواية العباس إذا دخلناهم في المسح شوف العضوين الممسوحين سقطوا في التين والعضوين الممسوحين بدأوا يتمسحوا قال في هو مسح نصفه ومسح نصفه لأن المضمضة مشات والاستنساق مشات ومسح نصف الوجه ومسح نصف اليدين يعني سقط النصف من الغسل قال هذا يجزئك إن شاء الله هذا يجزئك فإن عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسحت يديك ومسحت وجهك يجزئك وما أرد أن يوعد تتبعا لما إبركه الفقهاؤنا إن شاء الله فما سحى هنا فما سعى عليه إن شاء الله لكن أقول أنه من السنة أن يزئك هذا ومن قال أنه لا يزئ فقد أبعد النجعة وقال بانخلاف ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وكان إمام مالك قد رأى أنه من عمل أهل مدينة يفعلون ذلك ولعله مما زاده أهل مدينة استدركوا عن مرز أسلام ما لم يدركه من روى الحدي فنأخذوا من هذا الاحتياج من أراد أن يمسحها كان فاعل ولا ننكر عليه ومن مسح فقدت يداه ووجهه فعل ولا ننكر عليه إن شاء الله يسأل الله سبحانه وتعالى من يثبتنا ويثبتكم لنكون من عمار بيته والدائمين على ذكره هنا السؤال هل يجوز شراء أغراض منزل من دكانين يبيع فيه المواد غذائية ويبيع فيه الخمر <تصفيق> انا مع الخفز كم شيء كمشي الحفز كنذير تماما الدروس ان شاء الله و هاد تماما نجاوب عليه بشي إذا كنا يدخلوا لي يدخلوا لي و يتماما بلا و نزل بيجي ان شاء الله سبحانه ربك رب العزيزة عما يسفونه و تعال سيقضي الله بحلي.